قوله تعالى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودفع الضر وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية وقوله تعالى في آخر الأنعام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقوله في الأعراف إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا يجادل في آيات الله أي لا يخاصم فيها محاولا ردها وإبطال ما جاء فيها الا الكفار وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على الجدال فيها مع بعض صفاتهم وذلك في قوله ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة الكريمة في قوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وقد قدمنا في سورة الحج أن الذين يجادلون في آيات الله منهم أتباع يتبعون رؤساءهم المظلين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 وهم المذكورون في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله وبين تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفار جدالهم للمؤمنين الذين استجابوا لله وآمنوا به وبرسوله ليردوهم إلى الكفر بعد الإيمان وبين بطلان حجة هؤلاء وتوعدهم بغضبه عليهم وعذابه الشديد وذلك في قوله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد قوله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ليشرع لأمته عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله بالتجارات والأرباح والعافية وسعه الرزق كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف أي إلى اليمن والشام وهم مع ذلك كفرة فجره يكذبون نبي الله ويعادون والمعنى لا تغتر بإنعام الله عليهم وتقلبهم في بلاده في إنعام وعافية فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الإنعام فيمتعهم به قليلا ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار وقد أوضح هذا المعنى في آيات من كتابه كقوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضرهم الى عذاب غليل وقوله تعالى قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضره الى عذاب النار وبئس المصير وقوله تعالى قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون إلى غير ذلك من الآيات والفاء في قوله فلا يغررك سببية أي لا يكن تقلبهم في بلاد الله متنعمين بالأموال والأرزاق سببا لاغترارك بهم فتظن بهم ظنا حسنا لأن ذلك التنعم تنعم استدراج وهو زائل عن قريب وهم صائرون إلى الهلاك والعذاب الدائم بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا وسيكون لنا بعده إن شاء الله لقاء آخر فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته